ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا إن هي الا اسماء سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس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 عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا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 وقوم نوح من قبل كَانُوا كانوهم أَظْلَمَ وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فَبِأَيِّ آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الْأُولَى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أَفَمِنْ هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وَأَنْتُمْ سامدون فاسجدوا لله وعبدوا